اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك اللهم ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة فسقت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا من يقبل الت يا من يقبل التوبه يا من يقبل التوبه اقبل توبتنا اقبل توبتنا واقبل حوبتنا واجبل دعواتنا واصل سخي ما Hukupah. <laughs> كربا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا lijan <mimitation> إن صلاة العيد وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برغاك من سقطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كلام حسيتنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد